إن إذا إني كنتم تعلمون ن أجل جاء الله لا لو قال ليلا يؤخر قومي رب دعوت 私の思い出 ل 変 م ら د ه م دعاء واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا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 ويمددكم وبنين ويجعل ك موسوعه مدرارا ي م م د د ك النابلسي ج ع ل ل ك م ما أنهارا ل و م ل ا ترجون ل ل ه و ق ا ر ا وقد س ل ق ا م ي ا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 و د موسوعه ل ا و النابلسي يغوث ويعوق وقد ا ل ا ل ا ل و م الاسلاميه ا أغرقوا ف ج د و ا ل م من